على الكلفات لا نادت ابنها يرخص روائح تيلب ندا خلاج الدار يا يم مش عزيز الجاع متحزم ابغاناها ابغاناها سباع جيش النقشة بندى وسود الكون ما ترحى معداه صاندلة دي جيش النقشة بندي يطلع وراها شغالات الدار يا يوم عزيز القاع القاعمة حزمب ضاناها ضاناها اسباع جيش النقشة باندي وسود الكون ما ترحى بعدها عازي ما تشيخنا نرعد والا الهاب على نقحم عالمانا يشيب والشاب شامس يا خي شعب بلادي ما غاب أنا العذل ما غم ما ضطعني المغادر بلا دوجي فها صلاة الدار يا يم مشغّرها عزيز الجاعم تحزم بغناها بغناها سباع جيش النقشه بني وسود الكون ما ترحى معداه بغداد جيوش كل إحنا اجينا إعلام الناصر مرفوع بايدينا نغيض عداءنا ويفرحنا يفرح نبينا حبيب الروح